الحمد لله الحليم التواب غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب أ ح م د ه و أ ش ك ر ه لم يزل بالمعروف معروفا وبالكرم موصوفا يكشف كربا ويغفر ذنبا ويغيث ملهوفا يرسل آ ي ا ت ه ونذره وما لا يرسل ب ا ل آ ي ا ت إ ل ا تخويفا واشهد ان لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بشر وانذر وارشد وحذر وتركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إ ل ا هالك صلى الله عليه وعلى آ ل ه وصحبه ومن تبعهم إ ل ى يوم الدين أ م ا بعد فاتقوا الله أ ي ه ا المسلمون ولا تهنوا ولا تحزنوا و أ ن ت م ا ل أ ع ل و ن ان كنتم مؤمنين إ خ و ة ا ل ع ق ي د ة قاتل الله ا ل س ي ا س ة تحكمها الاهواء وتسيرها المصالح وتصنع مبادئها الشهوات قاتل الله ا ل س ي ا س ة ليس لها ع ق ي د ة أ و م ب د أ يحدد ولاءها وبراءها وحبها وبغضها فعدو ا ل أ م س صديق اليوم وصديق ا ل أ م س عدو اليوم و إ ن م ا هي المصالح والاهواء قاتل الله ا ل س ي ا س ة فكم خدرت مشاعرنا بالشعارات وجميل العبرات ا قاتل الله ا ل س ي ا س ة أ ص ب ح ت لشرع الله ندا فيقول الله قولا وتقول ا ل س ي ا س ة قولا قاتل الله ا ل س ي ا س ة حفظتنا فمن عفا و أ ص ل ح ف أ ج ر ه على الله وغيبت عن افهامنا ولمن انتصر بعد ظلمه ف أ و ل ئ ك ما عليهم من سبيل ر ج د ت على أ س م ع ن ا ان دين ا ل إ س ل ا م دين التراحم والتعاطف والتسامح و أ ف ت عن أ ف ه ا م ن ا أ ن ه دين الجهاد و ا ل ن ص ر ة والانتصار حفظتنا بعثت بالحنيفيه ا ل س م ح ة وغيبت بعثت بالسيف بين يدي ا ل س ا ع ة علمتنا فن التغاضي واداب الحوار وما أ ج م ل ه لو علمونا معه خلق ا ل ن ص ر ة والانتصار تلقننا قيم السلام و س م ا ح ة ا ل إ س ل ا م وتحذرنا من الانتقام بل من مجرد الحقد والغيظ على ا ل أ ع د ا ء وتعلمنا كيف نرد أ ب ش ع صور العدوان بالصفح و ا ل س م ا ح ة والغفران أ ق ن ع ت ن ا أ ن الرد على من صفعنا على الخد ا ل أ ي م ن أ ن ندير له خدنا ا ل أ ي س ر فهذا هو مقتضى التسامح والسلام لقنتنا ا ل س ي ا س ة أ ن العداء في الدين خ ر ا ف ة عشعشت في قلوب المتطرفين ولا ح ق ي ق ة لها في الواقع قاتل الله ا ل س ي ا س ة علمتنا أ ن ا ل ن ظ ر ة ا ل ع ق د ي ة للاحداث هي ن ظ ر ة ض ي ق ة ط ا ئ ف ي ة تتعارض مع مبادئ حقوق ا ل إ ن س ا ن ومع ص ن ا ع ة السلام التي تضطلع بها دول الكفر والطغيان تنذرنا ا ل س ي ا س ة من أ ي ض غ ي ن ة على ا ل أ ع د ا ء أ و حقد عليهم أ و تفسير ما يجري تفسيرا دينيا في الوقت في العراق والشام تقطع ب ا ل م ن ا ش ي ر ويقذف الخباز منهم في فرنه وهو حي بمجرد أ ن اسمه عمر قاتل الله ا ل س ي ا س ة جعلت من العدو الرافضي لنا أ خ ا يشاركنا أ خ و ة ا ل إ س ل ا م بمجرد أ ن ه ساكننا في وطننا وجاورنا في ديننا قاتل الله ا ل س ي ا س ة القت في روعنا أ ن بغض الكافرين والغيظ عليهم ط ا ئ ف ي ة وتطرف وتخلف وتزمت ف أ ي ن ه م عن قول الله تعالى ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم و أ ي ن ه م عن قول الله ولا ت أ خ ذ ك م بهما ر ا ف ة في دين الله هذا في حق مسلمون زناه فكيف بمجرمين ج ن ا ه لماذا يراد من السني أ ن يظل مطعطي ا ل ر أ س مسلما رقبته لكل قاتل وظهره لكل جلاد وعرضه لكل ظالم ف إ ذ ا ما أ ر ا د الانتقام قيل له لا تفعل فدينك دين ا ل ر ح م ة والسلام لماذا يراد منا أ ن تكون قلوبنا ر ح ي م ة على العدو الرافضي والنصيري ط ا ه ر ة من كل غيظ وحقد عليه وهو يرى ذلك العدو يسوم إ خ و ا ن ن ا سوء العذاب كيف للقلب أ ن يظل سليما وهو يسمع عن رافضي في العراق ي أ ت ي بمسلم سني يسوقه كالنعاج ليقدمه ه د ي ة لعرس رافضي معتذرا أ ن ه لم يجد ما يقدمه ه د ي ة للعريس سوى هذا السني أ و ما يسميه هو بالكلب الناصبي فيلقيه وسط العرس ويطلق عليه ر ص ا ص ة ترديه مضرجا بدمائه أ ن ا للمسلم السني أ ن يظل سليم القلب متجردا من كل شعور ب ا ل غ ي ر والعداء للاعداء وهو يرى عبر العصور رافضيا يقود مسلمات عفيفات متلفعات بحجابهن فيجلسهن ثم يدير على رؤوسهن الرصاص فلا يغادر منهن احدا كيف يقبل السني أ ن يتخذ الرافضي له اخا وهو يسمع ان بنات السنه يعرضهن الروافض على عباد الصليب ليتسلوا في غربتهم في اعراضهن كيف, كيف يريدون منا ان نظل مسلمين مسالمين ونداءه الغيرين من العراق تتوالى ب أ ن أ ه ل ا ل س ن ة ينهرون ونحن ساكتون صامتون ل أ ن ه القي في روعنا أ ن ن ا أ م ة ا ل ر ح م ة والتسامح إ ل ى أ ن ياتي دورنا في الحرب ا ل ب ا ط ن ي ة التي نصبها الغرب فمرت على العراق وهي تسحق إ خ و ا ن ن ا في بلاد الشام قاتل الله ا ل س ي ا س ة أ ظ ه ر ت لنا مشاهد التمثيل لنقاء ا ل ر ا ف ض ة و ا ل ن ص ي ر ي ة وصفائهم وطيبه اخلاقهم ونصرتهم لقضايا المسلمين و أ خ ف ت عنا ما قد علمناه وظهر من كفر وكيد وعداء منذ مقتل ا ل خ ل ي ف ة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه على يد من يقدسه ا ل ر ا ف ض ة اليوم أ ب و ل ؤ ل ؤ ة المجوسي ومرورا عبر أ ح د ا ث من التاريخ جلت لنا حقائق ا ل ق ر آ ن عن المنافقين أ ل ي س و هم من أ د خ ل التتار إ ل ى بلاد المسلمين و ظ ه ر ه م حتى سار ما سار في سقوط بغداد من قتل أ ك ث ر من مليون مسلم وبصور ب ش ع ة تظهر مكامن العداء والحق في قلوبهم أ ل ي س هم من غزى ا ل ك ع ب ة واقتلع الحجر ا ل أ س و د وقتل آ ن ذ ا ك في صحن ا ل ك ع ب ة آ ل ا ف الحجاج والمعتمرين أ ل ي س هم من اعان ى الصليبيين و أ د خ ل ه م بيت المقدس وصار ما صار من قتل آ ل ا ف المسلمين في المسجد ا ل أ ق ص ى حتى خاضت الخيول بالدماء إ ل ى أ ن ص ا ف سوقها أ ل ي س هم من يجمعون على أ ن ا ل ق ر آ ن مخلوق ومحرف و م ن ق و س ومزيد كيف نتقارب مع من يجمعون على ن س ب ة البديل الله أ ي الجهل بالشيء قبل وقوعه أ و تقديره كيف نتقرب ا مع من يجمعون على س ب و تكفير أ ص ح ا ب ي رسول الله صلى الله عليه و سلم و س ب زوجاته و رمي أ م المؤمنين ع ا ئ ش ة رضي الله عنها بالزنا كيف نتقرب ا مع من يصرفون كل أ ن و ا ع العبادات لغير الله ف يصرفونها ل ق ب و ر أ ئ م ت ه م من ذبح و نذر و ا س ت غ ا ث ة وطواف وسجود و ا س ت ع ا ن ة ودعاء قاتل الله ا ل س ي ا س ة حينما تحاول اقناعنا أ ن القتل وانتهاك ا ل أ ع ر ا ض هو من صنع ا ل ر ا ف ض ة المتطرفين و إ ل ا ف إ ن المعتدلين منهم يتسمون ب ا ل ر ح م ة والسلام ويرفضون كل صور ا ل إ ج ر ا م إ ن الاعتدال نقبله من كل م ل ة إ ل ا م ل ة الرفض و ا ل ب ا ط ن ي ة فالمعتدل منهم يرى قتلك بالرصاص بدلا من الذبح بالسكين علمتنا العراق والشام أ ن ه م لا يركبون في مؤمن إ ل ا ولا ذ م ة كانوا مع ا ل س ن ة جيرانا مسالمين فلما تمكنوا ظهرت طباعهم على حقيقتها وانقلبوا كلابا تنهش ومجرمين يعذبون من كانوا ب ا ل أ م س جيرانا يا دعاه ا ل س ك ي ن ة و ا ل م س ك ن ة كيف تقنعوننا ب أ ن نحمل قلوبا س ل ي م ة و أ ن نطاطئ رؤوسنا باسم التسامح والسلام ونحن نرى ونشاهد صورا من ا ل إ ج ر ا م والطغيان يفعلها ا ل ن ص ي ر ي ة في الشام و إ خ و ا ن ه م من ا ل ر ا ف ض ة في جيش المهدي وفيلق بدر والحرس الثوري لم يفعلها أ ش د الناس ع د ا و ة للذين آ م ن و ا أ ي ر ح م ة بهؤلاء نحملها ونحن نرى شبيحا نصيريا يوثق شابا ويتسلى في ر أ س ه بمنشار حتى يسقطه أ ي ر ح م ة نحملها ونحن نرى المئات من ا ل أ ط ف ا ل ي ق ت ل و ن ذبحا بالسكاكين وتهشيما ب ا ل ص و ا ط ي ر ونرى نساء يتعاقب على اغتصابهن أ ك ث ر من عشرين طاغوتا أ ي م س ك ن ة تريدونها منا ووسائل ا ل إ ع ل ا م تنقل لنا صورا لشباب يذبحهم أ ه ل الرفض و ا ل م ص ي ر ي ة أ م ا م اهلهم بالسكاكين كما تذبح الشياء أ ي ض ب ط للنفس يراد منا وقد سمعوا أ ن ا م ر أ ه في الشام أ خ ذ ه ا ط غ ا ة الرفض و ا ل م ص ي ر ي ة من بيتها في غياب ث و ج ه ا فجن جنونه وبحث عنها في كل مكان واتصل بمن يعرفه في ا ل أ م ن النصيري حتى عثر عليها في بعض مراكزهم عن طريق ضابط ش ر ط ة اشترط مبلغا كبيرا من المال ل إ ط ل ا ق ه ا فسعى الزوج لبيع بيته لينقذها ولكنه قبل ذلك كلمها فكلمته وهي م ن ه ا ر ة ق ا ئ ل ة لا تدفع لهم شيئا فاني لم اعد أ ص ل ح ز و ج ة لك ولا أ م ا ل أ و ل ا د ك فاودعك ا ل آ ن وودع أ و ل ا د ي ن ي ا ب ة عني فقد تناوب على اغتصابي عشرون من هذه الوحوش ثم أ ق ف ل ت الهاتف وهي تبكي كيف يريدون إ ق ن ا ع ن ا بالرضا و ا ل س ك ي ن ة والسلام ونحن نراهم ي ط ع و ن صور وولاه أ أ م و ر ن ا في ا ل س و ا ر ع ب أ ق د ا م ه م ويرددون في مسيراتهم عبارات العداء والخروج على البلاد والعباد أ و ل ا ت ه ا فمتى يكون هؤلاء إ خ و ا ن ا لنا يا دعاه ا ل ذ ل ة والمسكنه ان دين الله قد أ ن ب أ ن ا من أ خ ب ا ر ه م كيف وان يظهروا عليكم لا ي ر ك ب و ا فيكم إ ل ا ولا ذ ن ه يرضونكم ب أ ف و ا ه ه م وتابى قلوبهم واكثرهم فاسقون كل العداوات قد ترجى مودتها إ ل ا ع د ا و ة من ع د ا ك بالدين أ م ا إ ن ن ا سنظل نرفض كل د ع و ة لنفع ا ل غ ل من قلوبنا على ما ر أ ي ن ا من ب ق ي ه م و غ ي ا ن ه م و إ ج ر ا م ه م و س ن م ل أ قلوبنا غضبا على أ ع د ا ئ ن ا ونغذي هذا الغضب يوما بعد يوم بكل ما ف ع ل ه ب إ خ و ا ن ن ا بارك الله لي ولكم ب ا ل ق ر آ ن العظيم ونفعني و إ ي ا ك م بما فيه من الذكر الحكيم قلت ما قلت و أ س ت غ ف ر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب ف ا س ت غ ف ر ه يغفر لكم إ ن ه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاه وسلاما دائمين على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه ومن اهتدى بهديه إ ل ى يوم الدين أ م ا بعد أ ي ه ا المسلمون فديننا ولا شك دين ا ل ر ح م ة والسلام ودين التسامح والتعاطف ولكنه في الوقت ذاته دين ا ل ع ز ة والجهاد والاباء إ ن ه يقرر ل أ ت ب ا ع ه حقهم في الانتقام والعيش الكريم ب ع ز ة وشموع ولكنه ي أ ب ى الظلم والجور وبخس الحقوق ولا يجرمنكم شنان قوم على أن ل ا تعدلوا فبغضنا لهم لن يحملنا على ظلمهم أ و بخسهم حقوقهم أ و التعدي عليهم ما لم يعتدوا علينا ف إ ن قاتلوكم فاتلوهم كذلك ج ز ا ء ا ل كافرين إ ن ن ا لا ننكر ر ح م ة د ي ن ن ا في عدالته وعدم ظلمه ح ت ى م ع أ عدائه بل وحتى على أ ر ض ا لعدا أ ء ف ل ا إ ف س ا د ولا دمار لكن مع ذلك فهو ولا ء و ب ر ا ء بحق في قلوب ا ل أ ح ي ا ء د ي ن ا ل إ س ل ا م يا مسلمون د ي ن ا ل ع ز ة ولذا فقد حرم ا ل إ س ل ا م على المسلم ي ن أن يهون أ و يستذل او يستضعف ورمى في قلبه القلق والتبرم بكل وضع يخدش كرامته ويجرح مكانته ا ل ع ز ة و ا ل ل ب ا ء و ا ل ك ر ا م ة من أ ب ر ز الخلال التي نادى بها ا ل إ س ل ا م وغرسها في أ ن ح ا ء المجتمع وتعاهد ثمارها بما شرع من عقائد وسنن ومن تعاليم و إ ل ي ه ا يشير الفاروق عمر رضي الله عنه بقوله أ ح ب من الرجال الذي إ ذ ا سيم خ ط ة خسف أ ن يقول بملء فيه لا و أ خ ي ر ا و أ م ا م ما نراه من صور أ ل ي م ة ومشاهد م ح ز ن ة ل إ خ و ا ن ن ا المستضعفين على أ ر ض الشام على أ ي د ي ا ل ر ا ف ض ة و ا ل ن ص ي ر ي ة المجرمين ومن حالفهم ف إ ن أ خ و ة ا ل إ س ل ا م تقتضي منا ن ص ر ة وبذلا وعطاء والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أ و ل ي ا ء بعض ومن لم يهتم ب أ م ر المسلمين فليس منهم إ ن ه والله لمن العار أ ن نرى طوائف الرفض الطائفي تتسابق للإسلام إخوانهم من النصيرية الذين هم أشدوا عداء للإسلام من اليهود والنصارى إلى دعم من هم من ونحن نقف متفرجين نتابع أ ع د ا د القتلى ومشاهد المعذبين والجرحى يا أ ي ه ا المسلم إ ذ ا اويت إ ل ى بيتك وشاهدت أ ط ف ا ل ك واحتضنتهم فحلق في الخيال وتخيل المجرمين دخلوا بيتك ووثقوا أ ط ف ا ل ك أ م ا م ناظريك و ب د أ و ا بقتلهم واحدا واحدا ذبحا بالسكاكين أ و تهشيما بالسواطين ف ب أ ي مشاعر تواجه هذا المشهد أ م ا إ ن إ خ و ا ن ك أ ط ف ا ل سوريا كذلك يفعل بهم إ ذ ا اجتمعت بزوجتك وبناتك في أ م ن ورغد فتخيل ب أ ن مجرمين اقتحموا دارك وربطوا زوجتك وبناتك وتعاقبوا عليهن بالاذى والاغتصاب ثم قتلوهن ف ب أ ي قلب ستتلقى هذه المشاهد أ م ا إ ن اخواتك في بلاد الشام يلقين هذا المصير أ ف ل ا يتحرك قلبك وتجري مدامعك وتمتد يدك بالعطاء لتنصر إ خ و ا ن ك المستضعفين فلنتذكر أ ن كل ما نبذله هو ر ص ا ص ة تصد عنا عدوا يتربص بنا و أ ن كل مال ننفقه هو سد يحمي بلادنا من كيد الكائدين إ ن الله قادر على أ ن ينصر المظلومين وينتصر على الظالمين ولكن ليرى صدق ايماننا وحقيقه و خ و ت ن ا ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ل ي ب ل و بعضكم ببعض تذكروا أ ن ك م يوم تنصرون ستنصرون ويوم تبذلون ستجدون وتخلفون ويوم ان ت ت خ ا ذ ن و ا س ت خ ذ ن و ا في موقف تتمنون فيه معينا وناصرا لا تتردد في البذل مهما قل وتذكر ان المؤمن كيس فطن يعرف من أ ي ن تؤكل الكتف وسيجد للبذل سبيلا دون ح ا ج ة لحملات او دعايات و أ خ ي ر ا لله درك ا م ة أ ن ج ب ت العظماء لله درك من أ م ة أ ن ج ب ت رجل اعمال انفق كل ماله ولم يبقي د يبق الا ر ه و م يبق إ ل داره وقوت عياله لله درك من أ م ة أ ن ج ب ت شابا لم يجد ما يتبرع به إ ل ا ق ي م ة جواله لله درك من أ م ة أ ن ج ب ت ا م ر أ ة تبرعت ب أ ر ض هي كل ما تملكه أ ن ج ب ت ولله درك ي أ م ه طفلا تبرع بكل ما في ح ص ا ل ت ه لله درك ي أ م ه أ ن ج ب ت شابا تنازل عن تكاليف زواجه ن ص ر ة ل إ خ و ا ن ه لله درك ي أ م ه فيها رجال على أ ر ض الشام رغم الجراحات هم ثابتون ورغم ا ل م آ س ي متفائلون ورغم ا ل آ ل ا م صابرون يا رجال الشام يا أ ب ط ا ل ا ل إ س ل ا م لله ذركم فاثبتوا ولا تهنوا ولا تحزنوا و أ ن ت م ا ل أ ع ل و ن ولا يوهن عزائمكم تخاذل المتخاذلين ف إ ن الله ب إ ذ ن الله ن ص ر ك م إ ن ينصركم الله فلا غالب لكم أ س ا ل الله ان يفرغ عليكم صبرا ويثبت أ ق د ا م ك م وينصركم على القوم الكافرين